بسم الله الرحمن الرحيم قاسين تلك آ ي ا ت الكتاب المبين لعلك باخع نفسك أ ل ا يكونوا مؤمنين ان نشا ننزل عليهم من السماء آ ي ه فظلت اعناقهم لها خاضعين وما ياتيهم من ذكر من الرحمن محدث إ ل ا كانوا عنه معرضين يَرَوْا إِلَى الْأَرْضِ كَمْ أ َのْ ب َ ت ْ ن َ ا فِيهَا مِنْ كُلِّ زَوْجٍ كَرِيمٍ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً وَمَا كَانَ أَكْثَرُهُمْ مُؤْمِنِينَ وان ربك لهو العزيز الرحيم واذ نادى ربك موسى ان ائت القوم الظالمين قوم فرعون الا يتقون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 قال كلا فاذهبا ب آ ي نا ا ت ن ا انا معكم مستمعون فاتيا فرعون فقولا انا رسول رب العالمين ان ارسل معنا بني إ س ر ا ئ ي ل قال أ ل م ن ربك فينا وليدا ولبثت فينا من عمرك سنين وفعلت فعلتك التي فعلت وانت من الكافرين قال فعلتها إ ذ ن و أ ن ا من الضال ي ن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 قال فرعون وما رب العالمين قال رب السماوات والارض وما بينهما ان كنتم موقنين قال لمن حوله الا تستمعون قال ربكم ورب آ ب ا ئ ك الأولين. قال إن رسولكم الذي أرسل إليكم لمجنون. قال رب س أرسل و لمجنون ل الذي إليكم قال ك م ر المشرق والمغرب وما بينهما ان كنتم تعقلون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 ف َلَمَّا جَاءَ السَّحَرَةُ قَالُوا لِفِرْعَوْنَ أ َねِ ن َّ لَنَا لَأَجْرًا إِن كُنَّا نَحْنُ الْغَالِبِينَ قَالَ نَعَمْ وَإِنَّكُمْ إِذَا かねえかねえかねえかねえかねَかねえかねえ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 ف أ ل قالوا ي س ساجدين ح ر ة ا ق ل آ م ن ا برب العالمين رب موسى وهارون قال آ م ن ت م له قبل أ ن آ ذ ن لكم إن 私の言葉を読んでいるのは私の言葉を読んでいる。<音楽> انا نطمع ان يغفر لنا ربنا خطايانا أ ن كنا أ و ل المؤمنين و أ و ح ي ن ا إ ل ى موسى أ ن أ س ر بعبادي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 وانا لجميع حاذرون فاخرجناهم من جنات وعيون وكنوز ومقام كريم كذلك واورثناها بني إ س ر ا ئ ي ل 私たち ت 今日の夜 م 迎えた日の夜を迎 ا た日の夜 ا ل えた日の夜を迎 ا た日の夜を迎えた日の ن を迎えた日の夜を迎えた ل の夜 ن 迎えた日の夜を迎えた日の ف أ و ح ي ن الى ى أن ي إ موسى أ ن اضرب بعصاك البحر فانفلق فكان كل فرق كالطود العظيم わず ل فنا ثم ا ل آ خ ر ي ن و أ ن ج ي ن ا موسى ومن معه أ ج م ع ي ن ثم أ غ ر ق ن ا ا ل آ خ ر ي ن ان في ذلك ل آ ي ه وما كان اكثرهم مؤمنين وَإِنَّ لَهُوَ وَاتْلُوا وَقَوْمِهِ إِبَرَاهِيمُ إِذْ نَبَأَ تَعْبُدُونَ رَبَّكَ الرَّحِيمُ لِأَبِيهِ الْعَزِيزُ عَلَيْهِمْ قَالَ مَا「私の思い ا を忘れずに」「私の思い出を忘れずに」「私の ا ك ِ ف ِ ي ن َ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 「あなた أ 私の思いを聞 م てくれているので د が私の و いを聞いてくれているの م すが私の ن いを聞いてく ي إ ل るので ا ر 私 ا ل い ا ل いてく الذي خلقني فهو يهدين والذي هو يطعمني ويسقين و إ ذ ا مرضت فهو يشفين والذي يميتني ثم يحيين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 わか و, من و ن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 وان ربك لهو العزيز الرحيم كذبت قوم نوح المرسلين اذ قال لهم اخوهم نوح الا تتقون اني لكم رسول امين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 وان ربك لهو العزيز الرحيم كذبت ثمود المرسلين اذ قال لهم اخوهم صالح الا تتقون اني لكم رسول امين فاتقوا الله واطيعوه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 مثلنا فأتي كنت بآية إن كنت من ا ا ل ص د قال ي ن ق هذه ن ا ق ة لها شرب ولكم شرب يوم معلوم ولا تمسوها بسوء فياخذكم عذاب يوم عظيم فعقروها ف أ ص ب ح و ا نادمين ف أ خ ذ ه م العذاب إ ن في ذلك ل آ ي ه وما كان أ ك ث ر ه م مؤمنين و إ ن ربك لهو العزيز الرحيم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 قالوا لئن لم تنته يا لوط لتكونن من المخرجين قال اني لعملكم من القالين رب نجني واهلي مما يعملون فنجيناه واهله اجمعين إ ل ا عجوزا في الغابرين ثم دمرنا ا ل آ خ ر ي ن وامطرنا عليهم مطرا فساء مطر المنذرين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 「今日は م ن, ن الكاذبين ファンは皆様に ل 越しいただきました。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 كذلك سلكناه في قلوب المجرمين لا يؤمنون به حتى يروا العذاب ا ل أ ل ي م فياتيهم بغته وهم لا يشعرون فيقولوا هل نحن منظرون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 وَمَا مُنْذِرُونَ مِنْ أَهْلَكْنَا إِلَّا لَهَا ذِكْرًا قَرْيَةٍ ظَالِمِينَ 我ِは何 ا している ا かわ ي ن ないです。َ日は何をし ب い غ ِ ي لَهُمْ وَمَا يَسْتَطِيعُونَ